Book 2 45 55 55 العمل العمل ما هي وظيفتك ما هي وظيفتك؟ ماري بروفيسيت وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. ناخوار كاناكوثزه مدداد ومشاوب. انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار. انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار مالي قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد ماجرم قد اصحدبي لكن الضرائب مرتفعه لكن الضرائب مرتفعه جانم پرتلوبيس الصحي مكلف الصحي مكلف را ماذا تريد أن تصبح يوما ما ماذا تريد ان تصبح يوما ما انجينيري اريد ان أصبح مهندسا اريد ان اصبح مهندسا يونيفرسيته في الجامعة اريد ان أدرس في الجامعه انا طالب متدرب انا طالب متدرب م أماكوس مغالي خلبحسي لا أكسب الكثير لا أكسبب الكثير سغرت كافوار أنا أتدّ خارج البلااد أنا أتدرب خارج البلد اسم شمي أبروسيا. هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل ساسياموفنو كوليجابي لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء نذهب دائما وقت الظهر نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا ساموشاو ادجيلس فيجيب ابحثوا عن وظيفة ابحث عن وظيفه اوكو ارتزليا صار لي عام عاطل عن العمل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 წიგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიები ჩამოწერა შესაძლებელია შემდე ინტერნეტ მისამარწე WWW წერტილი